بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام ميم كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ تِلْكَ كِتَابُ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبسير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم مساعا حسنا إلى أجل مسمى وَأَيُّ أَجْلٍ لَّذِي فضل فَضْلُهُ وَإِن تَوَلّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يغشرون وما يعلمون إنه عليم بذات الصدور وما من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 وكان عرشه على الماء يا ابن وكم ايكم رحسا وعملا ولئن قلت انكم مبعثون من بعد الموت لا يقولن ما لا يقولن ما الذي كفروا ان هذا الا سحر مبين ولا ان اخرنا عنهم العذاب الا امه نعده لا يقولن لما أَلَا يَوْمَ يَئِسُ ٱلْكَافِرُونَ لَيْسَ مَصْرَفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَ아هَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كفور وَلَا إِن ذَنْقُنهُ نَم بَعدَ بَممَسَّهُ لَا يَقًُا ذَهَبَ السَّيةُ عَّي إِه لَفَرِف فَخُ إِلَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَأُولَئِكَ لَهُمْ مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكُم بَعْضًا مِّمَّا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقًا بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا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 وَلَفَأْسُه 20 صُوَرٍ مِثْلِهِ مُشْرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَاعُ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَاعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِن كنتم فإن لم يستجيبوا لكم فعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هم فهل أنتم فَهَانُوا وَفِي إِلَيْهِ أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَذِرْ تِلْكَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كانوا فَإِنْ كَانَ عَلَى عَيْنٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَسْلُوهُ شَهِيدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَخْذَابِ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ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 وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ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 مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُحَنًّا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُم نَذِيرٌ نَّبِئِ أَلَّا تَعبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ سَخِرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بَالِي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 فَعُمّ يَسَعَ لَكُمْ أَنُلْزِمَكُمُ هَٰوَاكُم وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَلَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا ۚ إِنَّهُمْ مَعِي وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا كَجُهَلٍ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَكْتُهُمْ أَفَلَا فَزَكَّن وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُنَّ الَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لن اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَنحَقُّ بِجَادَ السَّلَفَ أَشْكَرْتَ جَادَ لَنَا فَأَكْثِلَا بِمَا تَعِدُنَا فَأَكْثِلَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أن يقولون افتراه قل إني رَأَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَيَّ أَنْ أُحِنَّ أَنَّهُ لَيُؤْمِنَنَّ لي مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْعَلُونَهُ يَعْلَمُونَ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تقاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يحزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمر فَ النُور قُ نَحمِ فيِيهَا مِن كُلِّ زَووجَنثَّينِ وَأَلَك قُل نَّحمِن فيِيه مِن كُل مِن زَوجَنثنَْنِ وَأَلَكََّ مَن سَدَقَالَهِ قَوونُ وَمَن آمًَا وَم آممََ مَهُ إَِّ فَلَارْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَرْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى مُوْحٌ إِبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعَزْلٍ يَا بُنَا يَرْكَمْ سَمَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَاوِيَ إِلَٰهٌ يَحْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرَقِينَ وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوس على الجهدي وقيل بعدا من قوم الظالمين فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِن أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا مَرْيَمُ إِنَّهُ لَيْسَ مِن أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلِي مَا لَيْسَ لَكِ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن سالك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني من الخاسرين قيل يا موح اهبط بسلام منك عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمسعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء العيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها وَلَا قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِهَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُسْتَقِيمِينَ وَإِلَى عَادٍ أخاهم هودا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إن أنتم يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعكمون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مجرارا وَأَيُّوبَ جِئْتُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَفَوَّلُوا مُجْنِنِينَ قَالُوا يَا هُودُ نَذَأْتَ بَيْنَنَا وَمَا نَحْنُ بِتَارِفِي آلِهَتِنَا عَن قَوْمِ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنْ أَقُولُ إِلَّا عَسَىٰ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ ۖ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لا كنت على الله ربي وربكم ما من جابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراق مستقيم فَإِن فَوَّ فَقَدَ بِلَاتُكُا أُرسلتُ بِهكُْ وَيْتَ صْلِف رَبّ قَوْمًا وَييرًاكُم وَلا تَظُرونَهُ شَيْ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَاتَّخَذَ عادٌ جَهْدُ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَانسَبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَشْبَعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنًا ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض فَإِذَا مَرُكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيَّ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا وَانْقَضَى هَذَا أَتَهَنَا أَن نَعْبُدَ إِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا فُجِّرَ مَا آِلَيْهِ مُرِيبٍ قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِن رَّحْمَةٍ فَمَن يُنصِرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَ لِنِي غَيْرَ سَفْسِ وَيا قَوْمَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَة فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُم عَذَابٌ قريب فَعَقَرُوها فَقَالَ سَمَتْعُوا فِي دَارِكُمْ فَلَا تَكَأَيَا ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ لَجَئْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ حِزْنِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يعنوا فيها ألا إن ثمود سفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلامي لَا نَبِيَّ سَنَجَاءُ بِعِجْلٍ حَنِيفٍ فَلَمَّا رَأَىٰ آيَذُهُمْ لَا تَصْنُؤُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا تَخَفْ إِنَّا مُرْسِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِنَا هي قائمة فضحك فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلاه اني وانا عجون وهاذا بعدني شيخا ان هذا لا شيء عجيب قالوا استعجبنا من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم أول إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَن يُعْصُوا إِلَيْكَ فَاسْتَغْفِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَنْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا مَرَاتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَنْ أَصَابَهَا إِن وَميدَهُ مُصب أَلَ صَُّدُ حُ بِقَد فَلََّ جَأَُّرونَا جَعلَّ عََهَا فَافِ لَهَا وَأَنْقَرََّا عَلَهَا حِ مُثوَمَةٌ عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَيْنِ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا فَتَأْ المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيال والميزان ولا تذقص الناساءهم ولا تذقص الناساءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين بقيه الله خير لكم ان كنتم فَقُلْ يَا شِعْبُ وَصَلَاتُكَ فَأْمُرُكَ أَن تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَمْ أَنْ نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نشاءَ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ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 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب وَأَيُّهَا الْقَوْمُ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمًا مِثْلُ مَا عَصَى قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِغَائِبٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ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 قوم مغيريه ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على ما كانتكم اني عامل سوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزي ومن هو كاذب وهو صقيم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاتمين قَالِ لَمْ يَظُنّوا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعُدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَانْتَثَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْضِي مُقَاوَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْعَدَهُمْ نَارًا وَبِالْأَشْرِ يَرُدُّ الْمَغْرُورَ وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفوج ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وَمَا ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنس عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء فما أغنس عنهم آلهتهم التي يدعون من, دون الله من شيء إلا ما جاء أمر ربك وما زادهم هوير فتبي و كذلك اخذ ربك اذا اخذ القرا وهي ظالما ان اخذه اليم شديد إن في ذلك لآية لمن طاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأفلاك تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة قَالِدِينَ فِيهَا لَا تَزُولُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالِدِينَ فِيهَا لَا تَزُولُ فِي فل سَكُ فيِرَسٍم مما يَابُدُهَا أُلَ مَا يَعابُدُونَ إِلَّا فَمَا يَعابُدُ أَذَ أُهُ مِن قَبِي وَإِنَّ لَمُ وَوُّهُم نَصبَهُم وَعرَمَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَهُ لَا كَلِمَةٌ انْتَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقَدْ بَيَّنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا إِلَّا هُمْ رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِلَا يَعْمَلُونَ قَضِي فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ترك نور إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من الصلاة طرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يبيع أجر المحسنين فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاسْتَبَقَ الْأَعْدَاءُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فِرْتُ فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ أَمَ كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى ذُلْمًا وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَو شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ لَا ثَمَّ وَاحِدًا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا وقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملون فِيكُمْ إِنَّا عَاغِلُونَ وَإِن تَضَرُّوا إِنَّا نَضَرُّ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عليه وما كتاب برافل عن ما